دوني درية من حملنا مع نوشه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدؤنا هنا عليكم جبادا لنا ألي بأس شديد فجاشوا خلال التيار فجاشوا خلال التيار وكان وعدا مفعولا أم مردتنا لكم كرته عليهم وعمدتناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم يا بصكم وإنشئت فلها فإذا جاء أوعد الآخرة ليشُوَجكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبِر ما على تدبيرة عسَرَتكم أن يرحمكم وإن هدتم عدنا وجعلنا دهنما للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أكوة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الشالحات أن لهم أجرا كبيرا وعن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آتين فنحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مرصرة وجعلنا آية النهار مرصرة لترتقوا فضلا من ربكم ولتعلموا حدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تقصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في جنوبه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيلا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنها يضل عليها ولا تزروا وازرة وازرة أخرى وما كن لا معدبين وما كن لا معدبين حتى رشولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فحط عليها القول فدمرناها تدميرا وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ بَعْدَ مُوسَىٰ وَتَفَاكَرَتْ بِكَ بِالْمَوْعِيدِ عَذَابًا خَبِيرًا قَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَاجِلَةَ أَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَئِكَ لِمَنْ يُرِيدُ وَأَمَّا جَعَلْنَاهُم جَهَنَّمَ وَيَسْلَىٰ مُطْمَئِنًّا نَادِحُورَا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لم نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلى آخر فتقعد مذنوما مخدولا وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إشانا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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين أثورا وآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذلين كانوا إكوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم اهتراء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عموئك ولا تبسطها كل البصط فتبعد ملوما ميسورا إن ربك يبسط الرلق لمن يشاء يبدر إنه كان بجبادي خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم فشية زم لكن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان ستحا كبيرا ولا تقرأوا الزنا إنه كان فاحشة مساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف, فلا يسرف في القتل إنه كان من منصورا ولا تقربوا ما لم يتيم إلا بالنتيه أحسن حتى يبلغ أشده أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالفشطاص المستقيم ذلك خير معسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرسا إنك لن تخرب الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل ما الله إلها الآخرة فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرتنا بها هذا القرآن ليذكروا ما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تروا إله العرش سبيلا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 أشن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يبون الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسؤورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما مرفاتا جديدا. قل كونوا هجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم وسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسينعظون إليك رغوشهم ويقولون متاهون قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظن إن لبدتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان من إنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض آتينا داود جذورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته يخافون عذابه إن عذاب ربك كان مشتورا وإن من قرية إلا نحن مهلثوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مشتورا وما منعنا أن نرسل إِلَّا إلا أن نكذب وآتينا ثمود الناقة مرسرة فظلموا بها ما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاق بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة العونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا دريانا كثيرا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 وعلى الهدى من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجل عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم, وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إِنَّ إِلَٰهِي لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ مِنْ شِقَاقٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمْ الَّذِي يُسْقِيكُمْ مِنْ فَوْقِ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْرُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وكان أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البل أو يرسل عليكم حاصفا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم حاصفا من البيش فيغرقكم لما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به التبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البرن والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوطي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم وَلَا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وغضل شبيلا وإن كانوا ليفجدونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتنا فلقد فست تركن إليهم شيئا قليلا إذا لَقَدْ أَقْنَعْنَا الحياة الْحَيَاةِ وَضِيعَةَ الْمَمَاتِ فَمَنَّا لَتَجِدُ لَكَ عَذْرًا نُصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَشْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُونَكَ مِنْهَا وَإِنَّا لَا يَلْبَثُونَ قِنَافَةَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَنْ فَدَّ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيل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 قل كل يعمل على شاكنته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وَلَئِن شِئْنَا لَنَهْفَنَّ بِالَّذِي أَوْشَيْنَا إِلَيْكَ لَمَا لا تجد لك به خِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ مِن فَضْلِهِ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ إن اجْتَمَعَتِ الْأَنَامُ إِن سَوَّلُوا لَكُمْ بِأَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لَمِنْ عِندِكُمْ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض مظهيرا ولقد شركنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثل فابا أكثر الناشئ لا كفورا قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار لها تفكيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ومع منع الناس أن يؤمنون إذ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا أَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَنَكَّرًا رَسُولًا وَكِتَابَ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُذْكِرُ الذِّينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا مِنْ السَّاعَاتِ اللَّهُ فَهُوَ ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وحكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا مالف جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا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 قل لو أنتم تملكون قزائين رحمة ربي إذا لامشكتم خشية الإنفاق إذا لامشكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد أعطينا موسى تسع سعائات بينات فسأل البني إسرائيل فسأل البني إسرائيل إيراد فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ كَاذِبًا مُسْهُورًا قَالَ نَقْدَعُ أَن سَمَاءَنَا إِنْ زَلْزَلَهَا إِلَّا بِرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاعِقٍ وَإِنِّي لَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْهُورًا أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا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 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلم من قبل إذا يُتلَعَ عليهم إذا يُتلَعَ عليهم يخرعون للألقان شجَّدَهم ويقولون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفرُّ لا ويخرعون للألقان يبكون ويزيدُهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الفثنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافف بها واغتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يكن لَهُ شريف فِي الْمُلْكِ ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل مكبره تكبيرا